تنشّاك حبي يسأل علي قلبي بعد لدغة في مو كاف زيد همي كتنشّاك حبي يسأل علي قلبي بعد لدغة في مو كاف زيد هم ما ادري صلاح مني حبك ما درحيلي وين اللي وادي انا بقول لي اللي لي ما ادري مني حبك ما عندي غيرك حبي دوفو مكانك قلبي de lényi, wén, darból بحبك حيل وحدك ما بيعيش بعدك امشي ايامي جو عايش على وعدك احبك حيل وحدك ما بيعيش بعدك امشي ايامي جو عايش على غالي بال بالي الفرقنا كمره لا تشعل بي حالي غالي يا غالي يا شاغل بال بالي الفرقنا كمره لا تشعل بي حالي لو انت لو انت غيرك ولا chiftu <Sz> galbi